وأنهار من عسل وَلَهُمْ ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار, النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم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 إِنَّ الَّذِينَ رَتَدُوا عَلَى أَرْبَاعِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَاءُ الشَّيْطَانُ سَوَلَ لَهُمْ وَأَمْلَأَ لَهُمْ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لِلَّذِينَ كَرِهُوا مَا نَزَلَ اللَّهُ سَلُفِي عُكُمْ فِي بَعْضِ الْأَمْرَ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ فَكَيْفَ إِذَا تَوَسَّفَتْهُمُ الْمَلَائِك كَتُرُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ مُسْتَبِغُوا مَا أَسْخَطَ اللَّهُ وَكَرِهَ وَيَضَؤَنُهُمْ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ أَنْ لَنْ يُخْرِجَ اللَّهُ أَضْغَانَهُمْ ولون شاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحم القول والله يعلم أعمالكم ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلوا أخباركم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 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تبطلوا أَعْمَالَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عن سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ مَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فلن يغفر اللَّهُ لَهُمْ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 وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلُ قَوْمٌ غَيْرَكُمْ تُمْلَأَ يَكُونُ أَمْخَهَا لَكُمْ